يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغسب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحن أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله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 وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ هَذِهِ الدِّينَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي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 والله بصير بما تعمل